أي بسم الله ي ا ل س م ا ء بسم الله الذي ا ي ز ر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير خلق الايمان والاسلام عرض ا طيب مبارك ا ل ل ق ر آ ن الكريم و ز ا ل ك م ا ل ع ل م ا ل ق ر آ ن ي النزاعي مع م ش ل ختام و ا ل ق ا ر بتحدي ا ل إ ج ا ع ة المسلمون فاذا قال الشيخ محمود أ ب و لفظ ا ص ع ي د سائلين المولى ل التوفيق ولنا ولكم ب ح س ن الاستماع إ ن ه ولي ز ذلك والقادر عليه Thank <laughs> you.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 Faith. موسوعه ا ل ن ا ب ي للعلوم الاسلاميه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 قد ا ت ي ل ك سبحان من المساء والقران العظيم لا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 Why not?、Wow. Like, I'm with o u ワ <Elliot> <Dartmouth> <音> فسبح َ بحمد َِِْ ربك ََِّ و َ ك ُ من ْ م َِ ا ل ش ا ك ِ ي ن َ س ب ح ا ن ه د ى ل ل خ د م ا ل ى you ラ日は私の手 لكم في ه ا ت ف بسم ا ل ن ا ل ر ح م و <سؤال> س َ ع ه ا ل ن ا ب ل <سؤال> َ ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي God.、Oh. です 「俺の家で」 いいね شانئك و ا ل ف ر الله العظيم صدقت ح ي ا ت ه في القوات و ا ت ي ا ل خ ل ق و ا ل أ ق و ا ت فسبحان الذي ب ي د ه م ع ل ا ق ت كل شيء وعليكم زادوا لا يمكن ومددوا لا ينقطع و ي و ا ي خ ل ق من جسر ل ذلك و ا ل ق ر آ ن الكريم تلاعب على شرح الراس قال رجال التلفزيون فقال ادعو العربيه العالميه ا س م فاذا قرى الشيخ محمود اولو فصل صايد قال هو المكين بن معاني ة للأمداز الصوتية لصاحب محمد السلام ي شركه امانه للنسبه ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة ا د ا ر ة حجم حجم فزع ب ب وابو ا م لكم ي نقلنا من الدخل ي ن كمرة ف ضيوف ا المتنكل ل عرابي ل ى مستوى م ج ة ل ع ر ة تحت ا ا ر سامة بابو ل خ د م ة ا ل ف ن د ق ي ة ا ل م م ت ا ز ة تطلب من متر ا ح م د نور ب ا ب و ع ر ا م ي